لا اله الا القران الله اكبر الحمد لله يا ربني انا عبيد يد الحروم ان تعتدوا وتعاموا مما أمسك عليكم واذكروا اسم الله عليكم واتقوا الله إليكم Não pra só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 إِلَّا مَنْ يَحْكُمُ بِمَا Ну got يَقُولُ <تصفيق> لَهُمْ أَتَجَاوَلُ فَلاَ ذِي مَاعِدَةٍ وَعِبَدًا اللهُ أَلَمَّا يَكُنْ شَيْءٌ مَّكَانُهُ Let's yeah. the وما بواهن والعافا ثوالخنا اللهم اننا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء